شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لام كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس لنا الظلمات إلى النور بإذن ربهم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 الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبهونها عوجا أولئك في ضلال بعيد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 وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم وَمَن فِي الْأَرْضِ جميعا فإن الله لغلي حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وزمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفوالهم وقالوا, وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريد قالت رسولهم أَفِي اللَّهِ شَكُّمْ فاطر السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إلَى أَجْلٍ مُسَمَّى قَالُوا إِنْ أَنْطَمْ إلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُنَّ أَن تَصْدُنَنَّ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 لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عليد من وراء جهنم ويسقى من نايه صديد يتجمعون ولا يكاد يسيغ ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصر لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد أَلَمْ تر أَنَّ الله خلق السماوات وَالْأَرْضَ بالحق ان يشا يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وَبَرَزُوا اللَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَهُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ من شَيْءٌ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ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 مُسْلِمِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جنات. جنات تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مثلا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثالث في السماء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 قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما, رزقناهم وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم من قبل أي يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل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 إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجَنُوبِي وَبَنِيَ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُ النَّأْبِلَ الْكَثِيرَ مِنَ الْنَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِ فَإِنَّهُ مِنِّي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 فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفهدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين, الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك, نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا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 هم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرونين في الأصفاد سرابيلهم من محطران وتغشى نَاوَ لِيَجْزِ اللهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ, ولينذروا به أنما هو إله واحد، وليعلم هو إله واحد، الألباب.